خير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. آمين <تصفيق> <تصفيق> يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو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 هارس بحول طويلة وذكر اسم ربك وتبت إلىه تبت إلى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتاخذه وكيله واصبر على ما يقولون وهجرهم هجر قذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما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 إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحهد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم نرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من حضن الله